إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمنهم جنة، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهيب. تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هؤلاءك أصحاب النار هم في جا خالدون.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 111. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 112. أولئك حزب الشيطان 113. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين الله ورسوله أولئك في الأذل كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز